في صلته في عامين أنشكر لي أنشكر لي ولوالديك إلى المصير.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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها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 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَبْتَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحَا الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير